مَا أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَنِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِفَكَّن آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ 11. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 12. ما لكم لا تنطقون 13. فراغ عليهم ضربا باليمين 14. فأقبلوا إليه يزفون 15. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا جنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين وَرَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا مُنِي إِنِّي أَرَاهُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ فَانظُر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ